أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و لمن خاف مقام ربه جنة ففي أي آلاء ربكما تكذبان ذو تا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 فَبِأَأَلَائِ رَبِّكُ مَا تُكَذِبَان فِيهَِّ قاسِاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطَمِثهُْ لَمّ يَطَمِثهَُّ إِسُ قَبَلَهُم وَلَا جَان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 الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتا وَمِن دُِهِ مَا جَََّ فَبِأَ إَبّكُم تُكَذبَان مده متَ فَبأَ إَبّكُ ما تُكَذِبَان فيِيهِ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 يا ربي كما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام